Wafi Larudeke plom, uiteen, يات لقومي يعقلون وان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابنا لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم وأولئك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 ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدر عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهر له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن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 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوْءِ وَلَا صُولِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ قل قُلِ اللَّهِ قُلْ فَاتَّخَدْتُمْ مِنْ دُونِهِ أولياء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 وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسال تودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغوا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 والذين لم يستجيبوا له لونا لهم ما في لرض جَمِيعًا ومثله معه لفتدو به أُولَئِكَ لهم سوء الحساب ومؤاهم جهنم وبسل مهاد أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا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 ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون يَقُومُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبٌ دَار ۖ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنَّا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 الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء العاقبه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وَفَرِحُوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في آخِرَةَ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ من رَّبِّهِ قل إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي نناب الذين آمنوا وَتَطْمَئِنُّ قلوبهم بذكر الله ألا بِذِكْرِ الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآم ذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي إلى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 قُلْ سَمُّوهُمُ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ من الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مكرهم وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ منها لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب لآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها لنهار أكلها دائم أكلها دائم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 قل انما امرت ان اعبد الله ولا أشرك به اليه ادعو واليه ماب وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءت من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريه وما كان لرسولنا ياتي بآية إلا بإذن الله Likulli ageling kitab, jämhullah humajesha, oa juffabit, wain de kitab, wain man urien nekabababla, ledina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 the um.